من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهما قتل نفسا أنهما قتل نفسا بغير نفس أو فتاد في الأرض أو فتاد في الأرض فكأنما قتلنا تجميعا ومن أحياها فكأنما أحيانا تجميعا ولقد جاءتهم رسولنا بالدينات ثم إن كثيرا منهم ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرِفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فتآذى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 إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ونسله معه ليفسدو بي من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.